ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب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 فكلوا مما أَمْسَكْنَا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إِنَّ الله سريع الحساب اليوم أُحِلَّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتنون الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا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 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج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 واتقوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكذبوا بِآيَاتِنَا أُلَّا إِكَ الجحيم الْجَحِيمِ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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِئَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 117. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 118. وأنحكم بينهم بما أنزل الله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 يا ايها الذين امنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله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 وَإِذَا ناديتم إلى الصَّلَاةِ اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعقلون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 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفيض مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ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 ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ واحفظوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا على رَسُولِنَا الْبَلَاغُ المبين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 والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 قائذما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ومعتدينا ان اذا لمن الظالمين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 وَإِذْ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الْأَكْمَهَ والأبرص بإذني وَإِذْ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كففت بني إسرائيل عنك إِذْ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي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 فَلَمَّا توفيتني كنت كُنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تعذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ